أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء قدن أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم علنها وَمَا لَقَبُرُ مِن نُودِ اللَّهِ الَّذِي لَكُمُ مُنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ فَتَعُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَنِينَ Yeah مالك الفوز العظيم إن نفخ الشر بك لن فقالوا لما يريد إن بخش ربك نشدي هل أتاك حديث الظنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذير ورب الله من بِلا مُحَيٍّ مَا